بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير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 فلذلك فادعوا واستقم كما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 والذين يحجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داهظة عودة ربهم, ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي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 ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام 124 يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 125-أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص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 129-والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى, بينهم وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن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 بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من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 فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إن عَلَيْكَ إِلَّا البلاغ